إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل لنا مبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانقين من رحمة ربه إلا الضالون قال فما قطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا وأتيناك بالحق وإنا لصالحون فأسر بأهلك بقطع من الليل والتبع أدبارهم ولا ينتفث منكم أحد ولا ينتفث منكم أحدو عم بو حيث تأمرون وقد إيماه إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وداء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضي في فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخذون قالوا أ ولم ننهك؟